إليه يرد علم الساعة وما تخرد من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه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 فَلْيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَيِنَّ لَدِي حُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْعَلِيْلِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبْجَانِ بِهِ وَإِذَا مَسَّ اهُ الشَّهُ فَذُو دُعَاءَ إِن عَرِضْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيد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 119. في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط